111. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا 112. إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 113. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْفَى لَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّهَا ذِي التَّذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ أَتَخْذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ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 فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست